بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أُنْجَأَ أَنْ يُعَافَى كَفِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنَا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما آود لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن من الرحيم إذا جاء نصر الله والسك ورأيت الناس يدخلون فيه بسم الله الرحمن الرحيم تبت سيذا اميلها بن وتم ما اغن عنه ما نغوا ما كسب أيَّابًا لَنارًا ذَكَلَ حَبُّ أُمُّكَ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِ